لعاد تبطي بصدك وانت عارف غلاك عادك مشكك بحبك عقوب مش قيتني انا احسب ان النواية البيض تمشي معاك ورحت وهبتك خفوقي لكن اذيتني والمشكلة اني يعرف وش مداي ومداك وردتك الماء وقول انت اللي اسقيتني حتى تماديت في طيشك ولا الله هداك ولا عاد ينفع معانا ليتك قوليت لي كان الغلا يباع وسط السوق فالله عطاك ابشتري غير حبك دام حديتني وكان الغلا ساري بدمي ومثله دمات الله لا يغفر ذنوبك لا خليتني انا كان الغلا يباع وسط السوق فالله عطاك ابشتري غير حبك دام حديتني وكان الغلا ساري بدمي ومثله دمات الله لا يغفر ذنوبك لا خليتني انا تمنيت شوفك قبل هذا وذاك وجاو العرب كلهم يوم انت ما جيتني حسبي على اللي تسبب في شقاي وجفاك وبني وف صدرك جدار الصد وسخيت لي نسيت من مستواي اللي رفع مستواك يومك ضربت العرب بالسوره واغليت لي واليوم شوف النتيجه والسباب بخطاك اصد ما كنني اشوفك لا مريتني